توحيد المعرفة والإثبات وهو الذي يسميه العلماء بتوحيد الروبية هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الطلب ويسموه العلماء توحيد الألوهية فتوحيد المعرفة والإثبات هذا لا ينكره أحد في الزمن القديم سواء كانوا في الجهلية أو غيرهم أو حتى في الأمم الماضية من أتباع الرسل فهذا النوع من التوحيد توحيد المعرفة والإثباتة وهو توحيد الروبية ما يكاد أحد ينكره البتة إلا من كابر وذكرنا أنه كان نزر قليل جدا في الأمم الأولى كابرت وأنكرت التوحيد الروبية توحيد فعل الله تبارك وتعالى وأما توحيد الروبية فهو توحيد فعل المخلوق يعني بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وممن أنكر توحيد الربوية فرعون حتى قال لهم يعني أنا ربكم الأعلى ففرعون كان يعبد ولم يكن يعبد حتى أنه قال له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك يعني كان لفرعون بقرة يعبدها وكلما رأى بقرة حسنى أمرهم بعبادتها ولهذا اتخذ السامري لهم عجلا له خوار وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي والذي ورد هذا الذي ورد عن ابن عباس قوله رضي الله تعالى عنه وارضاه في قوله ويذرك والهتك والذي ورد عن الحسن أنه كان له صليب يعبده فرعون والذي ذكره السدي أن فرعون اتخذ آلهة وأمرهم بعبادتها وقال هذه آلهتكم وأنا ربها وربكم وانكر وكابر وجاحد واستيقن بقلبه أن الله تبارك وتعالى هو الخالق حتى أن الله تبارك وتعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ذكر السبب ربنا تبارك وتعالى قال ظلما وعلو أي بسبب التكبر والعلو والظلم أنه جحد روبية الله تبارك وتعالى حتى أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك لا يا فرعون مثبورا شوف على شدته وعلى قوته يقف أمامه يعني معتمدا على الله تبارك وتعالى الذين يخشونه ولا يخشون أحد إلا الله يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وقول موسى لقد علمت هذا بإعلام الله تبارك وتعالى له أن فرعون استيقن هذا الأمر وبعض العلماء قال يعني أن موسى عليه الصلاة والسلام علم ذلك من فرعون فحاجه بهذا وقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء أي الآيات التسع وبعضهم قال الآيات التي في آخر الأنعام وبعضهم قال الآيات التسع اللي هي الضفاضة والقمل والدمة إلى غير ذلك من الآيات والعصى. أن ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وهذا يفيدنا أن فرعون يعلم ولكن جحد قال له وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا مثبورا يعني هالكا في القوة والشجاعة التي تحوطها الإيمان والإخلاص لله تبارك وتعالى ومما أنكر النمرود كذلك فحاجه إبراهيم فقال أنا أحي وأميت وهذا شرك في في الإحياء والإماتة والخلق والرزق هذا كله شرك في الروبية قال أنا أحي فلم يجدله إبراهيم لأن الموقف يعني قد يكون صعب عندما يقتل فرعون شخص أمام الناس ويسيل دمه وينزل مغشيا عليه يعني يقطع له رقبته هذا يكون حتى الحاضرين قد يرتابوا من هول الأمر وفضاعته وقوته ويرون هذا رأي العين ولهذا رؤية العين يا إخوة صعبة جدا. يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رأي كمن سمع فالذي يرى بعينه ليس كالذي يسمع ولا حتى موسى عليه الصلاة والسلام أخبره الله تبارك وتعالى أن قومه عبد العجل لم يفعل شيئا مع أن الخبر جاء من الله تبارك وتعالى فذهب إلى قومه ورأى الذي رأى فألقى الألواحة حتى تهشمت وتكسرت كما جاء في بعض الحديث التي كتبها رب العزة بيديه قال عزل وكتبنا له في الألواح موعظة وتفصيلا لكل شيء فاخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها فالتوراة نزلت مكتوبة من فوق سبع سماوات من الذي كتبها رب العزة خطها بيديه ربنا تبارك وتعالى كما جاء في حديث البخاري أنت موسى أنت الذي كلمك الله وخط لك التوراة بيديه قال نعم إذن ليست مخلوق وليس الشيء من كلام الله مخلوق حاشاه ربه تبارك وتعالى وإنما الكلام هو صفة الله تبارك وتعالى فعندما رأى قومه قد عبدوا العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن أم وموسى أفعال كلها في القرآن لو حفظهم يعني كلها قوة كلها قوة قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأس فسقى لهما ثم تولي للظل قال إن خير من سأجرت القوي الأمين ثوبي حجر ثوبي حجر يضرب يقوى قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد أن, أن تكون جبارا في الأرض وإن تريد أن, أن تكون من مفسدين جاءه ملك الموت ويريد أن يقبض روحه فقع عينه كما جاء في البخاري أن موسى عليه السلام فقع عينه لأنه ما من نبي يعني إلا وخير بين البقاء في الدنيا والآخر كل الأنبياء وكل الرسل يعني خيرهم الله عز وجل وهذه خصية الأنبياء ورسل ليس كسائر البشر سائر البشر يأتي من موت حتفا عليهم ففقى له عينه فذهب إلى ربه فذكر له الذي حدث فقال له, له يده على ثور لنعومة شعره وله بكل شعره كذا سنة فاختار الرفيق الأعلى وكل الأنبياء اختاروا الرفيق الأعلى والعين الذي فقىه هي العين البشرية لأنه جاءه على صورة بشر وليس هي العين الملكية فلو رأيت أفعال موسى يعني كلها فيها القوة فعلق الألواح وتكسرت وتهشمت على كل فالرؤية شاهد أن الرؤية لها أثر كبير جدا جدا بخلاف السماء حتى ولجأك من طقة، فشوف الله أخبره بما فعل قومهم بعده لم يفعل شيء حتى ذهب ورأى طبعا لا يقينه ليس بعد من أصدق من الله ولكن انظر يعني النفس تأثيرها فعندما النمرود يعني يأخذ أحد أمام الحاضرين والجلسين ويقتله, ويقتله أمام هكذا أو عشرة أو خمسين يقطع رقابهم ويسيل الدم فالنفس قد تجبل لفضاعة الأمر وهوله فمعيش صار أمر مجادلة ومناظرة بين النمرود وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأحاله ما أراد حتى يناقشه في هذا الأمر ثم إنه هذا ليس هي الإحياء وليس تياد الإماتة الذي يدعيه النمرود وإنما الإحياء هو إيجاد الشيء من عدم إحياء الشيء من عدم وإبداعه وتكوينه وخلق الروح فيه وإلى غير ذلك هذا ليس إحياء وإماتة كما يدعي النمرود ولكن ما أراد أن يجادل معه في قضية قد تلتبس على بعض الحاضرين في عند فرعون هناك أو تكون فيها نوع من المجادله أو نوع من كذا فأحاله إلى أمر الله فيه أبدا فقال ربي الذي أدعوك إليه يأتي, يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهتا بوهتانا يعني لا جدال فيه البت وهذا يدل على حجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقوة المناورة وقوة المحاجه وإقراء الخصم يعني بالحجه والبرهان يعني بعيد عن الجدل، لغير ذلك. فبوهت الذي كفر وقال أنه كان في المجلس يعني من هو أكبر سنا من فرعون فلا يستطيع أن يقول أني أنا أخلق الشمس وأتي بها من المشرق لأن الشمس كانت قبل وجوده. ولكن الذي دعاه إلى هذا هو الاستكبار والأسد بالله كذلك ممن أنكرت الحيوية الدهرية قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولكن هذا كان قليلا جدا بخلاف هذا الشيوع الآن في إنكار توحيد ربية وإنكار الله تبارك وتعالى وذكرنا في الدرس الماضي أن الدليل على وجود الرب يعني دعات إليه الفطرة والعقل والحس وآيات والرسل والبينات التي جاء بها الرسل وكذلك الشرائع التي يصدقها الواقع ولذلك يصدقها في أمور الغيبيات وإحكام الشريعة وإتقانها فهذا يدل على وجود الرب تبارك وتعالى وكذلك إحكام هذا الكون والشمس والقمر والنجوم والكواكب وإلى غير ذلك فالله تبارك وتعالى هو المتصرف ومن كان في نفسه شيء من هذه الوساوس فأجمعت العلماء على أن علاجه في قراءة كتاب الله تبارك وتعالى لأن هو المعني بالدرجة الأولى باتفاقي العلماء أنه يشفي هذه الوساوس فعليه الإنسان أن يلجأ لكتاب الله عز وجل ويدفع عنه هذا الشك وهذا الريب. وصلنا في القسم الثاني من يعني توحيد الطلب والقصد من أنواع التوحيد وبعض العلماء يجعله ثلاثة طبعا توحيد روبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية ثلاثة وهذه الأقسام سواء جعلناها اثنين أو ثلاثة هي تحصيل حاصل هي هي سواء قلنا أن القسمان توحيد المعرفة والإثبات نعرف من هو الرب الذي أوجد هذا الكون من العدم وأنه كل يوم من في فيه ربنا عز وجل وأنه له الصفات الكاملة وهذا يعني فيما يتعلق بفعل الله تبارك وتعالى من الخلق. والرزق أنه الخالق والرازق والمحي والمميت والمعز مذل الأول الظاهر إلى غير ذلك من الأسماء والصفات ومعرفة الذات هذا يسمونه توحيد المعرفة والإثبات وهذا خلقنا له لأن خلقنا لغايتين الغاية الأولى هي معرفة الله تبارك وتعالى وذكرنا الدل عليها والغاية الثانية هي عبادة الله تبارك وتعالى والثاني هي توحيد الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية وبعض يجعله توحيد الروبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات بس لابد أن يستقر في دهننا أن هذه الأقسام إنما هي بالتتبع والاستقراء من كتاب الله والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الأول والأمر الثاني أن هذا التقسيم توقيفي إيش معنى توقيفي؟ يعني جاء به الوحي ومن قال أن هذا التقسيم لا دليل عليه فهو جاهل بالكتاب والسنة وهذا استقرأه العلماء من القرآن والسنة وعليه دليل من القرآن والسنة فهو إذن ينقسم إلى ثلاثة أقسام والذي ينبغي أن نعلمه أن هذا التقسيم توقيفي إيش معنى توقيفي؟ يعني جاء به الوحي ليس من العلماء من عقولهم أن قسموا التوحيد هكذا وإنما استقرأوه من كتاب الله وصند رسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يوم العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة القيم يحمى الله وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل ونزلت من الكتب فهو نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القلب والقصد فالأول هو إثبات حقيقة ذات رب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وصفاته, وصفاته, وأفعاله وصفاته, وأفعاله وصفاته, وأفعاله وصفاته, وأفعاله وصفاته وأفعاله وصفاته وأفعاله وصفاته وأفعاله وأسمائه وتتلدمه بكتبه وتكليمه من شاء من عباده وإثباتهم واثباتهم من الفضائل وقد له حكمه وقد أصبح القرآن وعيد توح عن عن, عن هذا النوع جدا الاختصار ثم في أول سورة تحديد وسورة قاها وآية الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آية آل عمان وسورة تخلص ذلك إذا هذا هو توحيد المعرفة والإثبات وهو يتعلق بالأسماء الصفات وبفعل الرب تبارك وتعالى. وهذا الذي يسميه العلماء توحيد, توحيد الربوية ويدخل فيه كذلك سورة الإخلاص مثلما ذكر إن عندما جاء الكفار قال لمحمد صلى الله عليه وسلم قاله صف لنا ربك طلبوا أن يصف هذا الإله الذي يدعو إليه فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أن أحد هذه سورة الإخلاص سورة الإخلاص فيما يتعلق بالقسم الأول والنوع الأول من توحيد المعرفة والإثبات اسمها صورة الإخلاص وهي تعد ثلث القرآن في الجزأة في الإجزاء نعم النوع الثاني ما ضملت وصوت قل يا أيها الكافرون قل يا الكافرون هذا جسم صورة الإخلاص ولكن فيما يتعلق بالنوع الثاني من توحيد إيش الطلب والقصد يعني أخلصت العبادة لله تبارك وتعالى سميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت العبادة لله تبارك وتعالى ولكن إذا أطلقت سورة الإخلاص اقرأ سورة الإخلاص أو قرأت سورة الإخلاص أو من قرأ سورة الإخلاص أو ذلك إذا أطلقتها هكذا المقصود بها قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فأخلصت الدين لله تبارك وتعالى والتوحيد لله عز وجل وهذه الآية الأخرى كذلك هي سورة الإخلاص له الكافرون قول أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبت هذا ليس تكرار وإنما كله دل على معنى كذلك بعض الناس يظن إن مثلا فبيأي لا يربك متكذبان هذا تكرار فبيأي لا يربك متكذبان كررات فبيأي لا يربك متكذبان لا غير صحيح العلماء في التفسير لا يقول هذا ليس تكرار كذلك في قوله الكافرون هذا ليس تكرار فيا ايها جاءت في ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين هذا ليس تكرار ولكن الذي يظهر من السامع عندما يسمع ويل يومئذ للمكذبين تكرر تكرر يظن هذا تكرار والآن ليس مجلس البصة هو أن يحتاج الأمر لمراجعة ولكن لبأس أن يراجع الأمر في هذا ولكن الكافرون هنا يعني لا أنتم تعبدون الله تبارك وتعالى ولا تعبدونه على الوصف الذي عبدوه وهذا يعني قمة ويعني الولاء والبراء لله تبارك وتعالى إذا هذه صورة الإخلاص هي أخلصت العباد الله تبارك وتعالى في القسم الثاني من توحيد الألوهية توحيد الطلب والقصد نعم. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتشتت بعضنا بعضا أحباب من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهد بأن محمدًا أشهد بأن محمدًا بعد الآية قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد ألا نعبد ألا نعبد الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أبابا من دون الله فإن تولوا فقولوا فقولوا اشهدوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون الله يكرنا وأول سورة تنذير الكتاب وآخرها وأول سورة يونس ووسطها وآخرها وأول سورة الأعراب وآخرها وزملة سورة الأنعام وغالب سورة القرآن بل كل سورة،, بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة للوحيد التوحيد شاهدة به داهية إليه إذن القرآن كله توحيد يعني سبحان الله يعني يفصل هذا المؤلف سيفصل كيف القرآن كله توحيد وكذا ندل على شيء يدل على تعلق الناس والعلماء بكتاب الله تبارك وتعالى فأحيانا الإنسان يقرأ في الحقيقة الصورة ولا يدري ما فيها يعني من أنواع التوحيد ولا يدري ما الذي جاءت فيه السورة وهذا حال حالنا الصراحة في الحقيقة مع كتاب الله تبارك وتعالى الإنسان يقرأ القرآن ويفكر في الزرع والضرع ولا يعتني بكتاب الله جل لا يستحذر معه ذهنه والله إني رأيت من العلماء سبحان الله من يقف يعني مع الصفحة الواحدة الزمن الطويل أرقبه متى يقلب الصفحة فلا أجده يقلبها يعني رأيتهم هكذا يفعلون وانظر إلى حالنا نحن يعني كيف نكون مع كتاب الله. مرة صرت حتى أرقب الشيخ عبد الرزاق عبد البدر يعني ما أراد أن يقلب بالصفحة أبداً سبحان الله قلت متى هذا؟ ما الذي يفعله؟ سبحان الله يعني فعلى كله نسمحوني في هذه الخاطرة تاخذني إشتاء يعني فانظر يعني للناس يعني علاقتهم بكتاب الله تبارك وتعالى فما بالك نحن نهجر كتاب الله عز وجل فإذا أتيناه يعني نأتيه بقلوب يعني غافلة ونترك تدبر القرآن والنظر بما فيه من المعاني إخوة، إخوتي الكرام لابد بد الإنسان ينظر ويعلم أن هذا كلام الله وأنه يخاطبك إن كانت آية رحمة فاعلم أنك أنت المعني بها وإن كانت آية عذاب فاعلم أنك أنت المعني بها خذوه فغلوه تذكر حالك عندما يقال لك هذا الكلام يوم المحشر يعني الحياة الأبدية السرمدية وتذكرنا هذا كلام الله عز وجل وأنه وصلتك بينك وبين الله تبارك وتعالى وتذكر الجزاء والثواب يعني تصور من فضل الله عز وجل يقول لا أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بعض الناس يقول سبحان الله شمي تتدبر فعلي ألف لام ميم يعني تلاتين حسنة ليش لي أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها لك أن تقسم تقول أقل شيء يعني من الحسنات والثواب عشر لأن من جاء بالحسنة فلا عشر مثالها في ألف لا مين فقط طب لا شك أن لها معاني ويتدبر الإنسان فيها أنها كلام الله تبارك وتعالى وأن القرآن متكون من هذه الحروف التي أعجزت الثقلين الجن والإنس ولو كان بعضهم لبعض من, بعض من أي نصيرة فانظر الشيخ يقول يعني في أول حاشر وكذا يعني يستخلص لك الآيات التي فيها التوحيد يقول لك ثم بل القرآن كله توحيد فما بالك نحن نقرأ ولا ندري الصورة من الذي خاطبت به أو ما الذي قالته والذي يهمنا هو السرعة كيف يختم الإنسان القرآن فلا هذا خطأ ينبغي أن نعظم كتاب الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال الله تبارك وتعالى ومن يعظم حرومات الله فهو خير له عند ربه وإن القرآن إما صرر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وفعاله وأخواله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شيء له وخلو ما يُحمل بدونه فهو التوحيد الإراضي الطلبي وإما أمر ونهي وإزام بطاعته وأمره ونهيه فهو, فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما خضر عن إكرام أهل التوحيد وما فعلته في الدنيا وما يحلم به في الآخرة فهو جزاء توحيده Imma Faun and Idi Shitti, وما Burin, Fit Dunya Mina, Wanaya Kulu, be him, fill من a day for that woman fashion and took me to heat. Falu Anu Kulu bit taught you what he was that e إذن هو يبين لك التوحيد أن ما فيه من آيات وما فيه من قصص وما فيه من عبر إنما هو ذكر حال الله تبارك وتعالى ما الذي فعله بقوم نوح وبقوم صالح وبقوم هود وإلى غير ذلك من الأنبياء والرسل وكذلك ما جزاه الله تبارك وتعالى من المحسنين خير الجزاء وما يعني أكرم به الرسل والموحدين الذين هم الرسل وأتباع الرسل من نصرتهم كما قال تبارك وتعالى إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكم تعرض من الأعداء للأنبياء والرسل والصالحين فنصرهم الله تبارك وتعالى وأيدهم فكل هذا القرآن الذي جاء به إما طلب وإما إخبار عن الله تبارك وتعالى فطبعا أن يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع الله عز وجل فهذا كله جاء في القرآن إما طلب أو كف يعني طلب العبادة أو كف عنها وهذا كله من أجل تحقيق مناط توحيد الألوهية ومن إخبار عن ما فعل الله تبارك وتعالى فيما يحقق به الله تبارك وتعالى في القرآن من توحيد الروبية والنصر والإعانة والخلق والرزق لغير ذلك في القرآن كله لو لاحظته يعني كله توحيد ولكن جاءت بعض الصور تختص بقسم معين من التوحيد مثلا صورة الفلق اختصت بماذا اختصت بتوحيد الروبوبية وسورة الإخلاص قل والله أحد اختصت بتوحيد الأسماء والصفات يعني صورة كاملة أفردت الأسماء والصفات قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذه صورة كاملة تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وأما توحيد الروبي وتوحيد الألوهية فنستطيع أن نأخذه من سورة الكافرون وسورة الفرق فسورة يقول العلماء أفردت بتوحيد الأولوية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد انتوحيد العبادة لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم إلى آخر السورة والفلق قل أعوذbe برب الفلق من شر ما خلق يعني هذه أفرضت في توحيد الربوية وأما سورة الفاتحة فاجتملت على أنواح التوحيد الثلاثة سورة الفاتحة فأفرضت بالتوحيد كذلك سورة الفاتحة ولكن شملت أنواح التوحيد اللي هي توحيد الربوية والألهية ولاسعد الصفات فالحمد لله رب العالمين فقط يقول ابن القيم يقول تضمرة نوع التوحيد الثلاثة الحمد لله رب العالمين تضمر التوحيد الربيعة في الرب وتضمن التوحيد الأسماء الصفات الحمد لله رب العالمين اسماء وصفات فيها وتضمن التوحيد الألوهية يعني في قوله الحمد لله لأن ألاها يأله إلهاة يعني عبد يعبد عباد انظر يعني في آية واحد تضمرة نوع التوحيد ثلاثة هذا كلنا يعني كي نتعلق الكتاب الله تدبرا وفهما ويتركز الإنسان ويتعلم حتى كيف عندما نسمع هذه المعلومات نستفيدها ثم نتعامل مع القرآن يعني ما معنى الله ما معنى الرحمن آه الرحمن اسم الأسماء الله تبارك وتعالى إذن هذه الآية تضمنت اسماء الله يعني شيئا فشيء حتى يستطيع الإنسان يتعامل مع كتاب الله إنعم. قال شيء الإسلام التوبيد الذي جاء من الرسل إنما يتضمن إثبات الكلاهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هو لا يأخذ إلا إياه ولا يتوفر إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يأمن إلا لأجل, لأجل. وذلك يضمن إثبات ما أثبته،, ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو رحمن رحيم وقال تعالى وقال, لا، وقال الله لا تتفدوا إلهين اثنين انما هو اله واحد فإياه فعبدون وقال تعالى ومن يد له مع الله إلها خافا لا حول له به فإنما حسابهم عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلكم من رسلنا مِّن المرسلين أأج능نا من دون الرحمن آلهة يحدون وأخبر عن النبي أنهم دعوا دعوا لا وقال قد da kum usuakin, حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا vaa, منكم ومما تعبدون من دون الله laitikum, vaa, laitina, vaa, laitina, kuna, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, vaa, وهذا في فرآن كثير وليس المواد بالتوحيد مجرد توحيد أروبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من حهر الكلام والتصور ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك الدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد وأنهم إذا, شاهدوا وأنهم إذا شاهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد الله أكبر نعم إذن التوحيد الذي جاءت به الرسل ما هو هو توحيد الألوهية هو توحيد الطلب والقصد لماذا يعني قال المؤلف التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الألوهية هذه العبارة يعني قال شيخ سامي التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الألوهية الله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هو ولا يعبد إلا إياه لأن توحيد الروبية يعني راكز في نفوسهم ولم ينكروه البته بأن الله عز وجل هو الخالق لهذا الكون وخالق الكواكب وأنه خالق البشر وأنه الرازق المحي المميت هذا لم ريت فيه والرسل الذي جاءوا به هو إتباة توحيد العبادة طيب الكفار هل كانوا يعني يقرون بأن الله الخالق الباري المصور نعم كان يقرون بذلك لقول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم يعني هذا فيه إثبات أنهم يقرون بذلك فالرسل ما جاءت لكي تعلمهم هذا الأمر وإنما طبعا هو تعلمهم ولكن وليس هذا الذي كانوا ينكرونه أصلا وإنما جاءت لتحقيق توحيد الألوهية هو توحيد العبادة طيب الآن نأخذ في الوقت الحالي الصفية مثلا الصفية هل يقرون بتوحيد الربوية أم لا يقرون هو إن شاء الله يقرون وأغلبهم وعامتهم يقرون بذلك ولكن الخبط الذي في الصوفية أنهم جعلوا يعني دين المشركين توحيدا لهم شوف المسألة يعني جعلوا دين المشركين ما هو دين المشركين يا إخوة هو إثبات توحيد الربوبية ولكن أشركوا في ماذا أشركوا في العبادة وبالنسبة للصوفية هذا الذي فعلوه جعلوا دين المشركين هو توحيدا لهم وجعلوه غاية التوحيد وجعلوه دينا لهم فكيف سبحان الله ينبغي أن يتفطن العاقل سبحان الله يعني لماذا يكون أنا يعني اعتقادي وديني هو نفس اعتقاد المشركين يعني الصفية عبدوا الأولياء وعبدوا القبور ونادوها من دون الله تبارك وتعالى بل قالوا عندما تنقشهم يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله ليشفعوا لنا وهذا هو نفس قول المشركين يعني ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفة وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهذا الخبط الذي وقع فيه الصوفية هو نفس الخبط الذي وقع فيه يعني المشركين ثم الله تبارك وتعالى يعني خلقنا لماذا؟ خلقنا لأجل تحقيق هذا التوحيد توحيد ماذا؟ توحيد للهية يعني ما خلقنا يعني إلا لهذا قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس إلا مقالش يعني وما خلقت الجن والإنس إلا عابدين قال وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون يعني الله عز وجل لم يخلقنا عابدين ولكن مطلوب مننا العبادة ولو شاء ربك العامل من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس لو شاء الله عز وجل كانوا الناس ولكن المطلوب من الصفية ومن غير الصفية هو تحقيق توحيد العبادة لله تبارك وتعالى بأن لا يدعى إلا هو ربنا تبارك وتعالى لهذا يقول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا د هذا وعد من الله تبارك وتعالى واسع العطاء بل يستجيب الله عز وجل حتى للكافر يقول الله تبارك وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قال الله تبارك وتعالى ادعوني استجب لكم هذا وعد من الله تبارك وتعالى فربنا واسع العطاء وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين الله تبارك وتعالى استجيب حتى للكافر ولكن الكافر قد يكون يعني كفره حائل بينه وبين إجابة الدعاء لله تبارك وتعالى وقد يكون مانع وقد يجزيه الله تبارك وتعالى بسبب دعوته بأن يعجل لها يعجلها له في الدنيا أو يقيض له الله تبارك وتعالى رجلا صالحا في الدنيا فيهديه على يديه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أسلمت على ما أسلفت من خير قال لأحد الكفار لقد أسلمت على ما أسلفت من عمل وجاءت في رواية لقد أسلمت على ما أسلفت من خير فقد تكون أعمال الكفار هذه يعني سبب في هدايتهم للطريق المستقيم فالله تبارك وتعالى يجيب المضطر ووعد الله تبارك وتعالى بإجابة الدعاء فإذا لم يجعل واصطه ربنا تبارك وتعالى بينه وبين الخلق ولو جعل وصائط يعني بيننا وبينه لكان هذا يعني من الصعوبة بمكان فقد ينال الإنسان بعض الوصائت وقد لا ينال بعض الوصائت لأن الأمر ليس كل واحد تأتي هذه الوصائت يكون هذا من الصعوبة بمكان ثم إنه يعني من ضروب الشرك حاشة ربنا تبارك وتعالى أن يجعل هذا الأمر ولكن حتى لو لاحظت أنت إذا سألت أعبادي عني إيش قال عني قريب ما قالش قل والسؤال عندما يأتي في القرآن كثير ما يأتي ليس كثير هو في الحقيقة يعني ولكن السؤال قليل هو كان جاء ذكر بعض السلف قال لو نزل القرآن في عصرنا كان يعني أغلبوا يسألونك دائما ولكن كان في الصحابة يعني ما لا يسأل يعني جاء في الحديثة دي مثلا بحث روحه أن أعظم المسلمين في المسلمين جر من سال سأل عن شيء لم يحرم فحرمه من أجل مسألته وكلالكم قيل وقال وكثرت السؤال دي مباحث أخرى ولكن الذي أريد أن وبينه في هذه العجالة أن كل ما تأتي يسألونك في القرآن تأتي بعد قل يسألونك عن المحيق قل يسألونك عن الله إلا قل يسألونك عن الشهر الحرم قل يسألونك عن خمر والمسر قل يسألونك عن الجبال قل كل جاءت يعني يسألونك قل قل فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم قل ولكن في هذه في الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ما قالش قل إني قريب لم يجعل وصاية الله تبارك وتعالى في الدعاء طيب لماذا ندعو غير الله تبارك وتعالى لماذا ندعو مثلا عبد السلام الأصمر أو ندعو بعض الناس الذين هم بحاجة إلى دعائنا ونحن لسنا بحاجة إليهم ثم أنهم لا يسمعون ثم حتى لو سمعوا على الفرض الجدلي أنهم لا يملكون شيئا يعني. فكيف نترك الله تبارك وتعالى الخالق الباري المصور ونأتي إلى مقبور يعني نعطيه ونتقرب إليه وندعوه من دون الله هذه منتهى الضلال والعيد بالله والشرك كما قال الشاعر يعني أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف درهم ترزق الأموات أعوذ بالله فلا يجوز الدبح لغير الله تبارك وتعالى ولا يجوز دعاء خير الله تبارك وتعالى ولا الطواف يعني بغير ما أمر الله تبارك وتعالى به من الكعبة إذن ما الذي يتلخص من هذه الكلام الذي يتلخص أن الصفية جعلوا دينهم وتوحيدهم هو دين المشركين المشركين لو أنسألتهم من خلقهم ليقولنا الله من خلق السماوات والأرض من المحيء من المميت من الرازق يقول الله تبارك وتعالى وليس لهم شرك في هذا أبدا الصفية الآن لو تسألهم يجعلون غاية التوحيد وقمة التوحيد ما هو؟ هو توحيد المعرف والإثبات تجد قد غال في هذا غلوا شديد جدا عرفت بحية أنه يجعلنا هذا غاية التوحيد وأشرك في الألوهية ولهذا قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ومن كان يعني اعتنق مذهب الصوفية ومن الجصوفية في الجبهة هذه الآية نصب عينيه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم سماهم مميت قال وما يؤمن يعني ذكر الإيمان قر الله عز وما يؤمن ما هو والإيمان المعنى هنا وما يؤمن يعني هو توحيد الروبية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون مشركون في ماذا في توحيد الألوهية وهذا الخبط الذي وقع فيه الصفية من الرقص ومن لغير ذلك أنا قلت يعني هما لم يثبتوا في الحقيقة غلاتهم أشركوا حتى في الربوية غلاتهم أشركوا حتى في الربوية حتى بعضهم قال الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف وقال بعضهم سبحاني سبحاني ما أعظم شاني وقال بعضهم ما في الجبة إلا الله يعني انظر يعني هذا الشرك ولا يعد بالله في الربوية وقال والفعل في التأثير ليس إلا لله الواحد جل وعلا يعني جعلوا حتى أفعال المخلوقين يعني هي أفعال لله تبارك وتعالى ومن يقول جعلوا كلام خبط فيه ولبط ليس الآن هذا ولكن ينبغي أن نعلم بعضهم يقول لماذا تدرسون توحيد الربية ولماذا تدرسون هذا وكذا لا الناس في تيه فيه وفي ضلال فيه الآن في توحيد الألوهية وفي خبط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشرك في هذه الأم أخفى من ديوان النمل إذا الواجب علينا أن نتعلم التوحيد وأن نفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة التي جاء بها الرسل الرسل جاءوا لتحقيق هذا الأمر وهو توحيد الألوهية أما توحيد المعرف والإثبات ما كان ينكره أحد وما يعني الرسل صار في إحصام بينهم وبين من بعثوا فيهم وإنما صار في توحيد الألوهية نعم فإن أجل لو أقرى بما يستحقه ربك تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه وأقرى من أنه وحده خالق كل شيء لم يكن وحدا لا يشهد أن لا إله إلا الله وحده فيقره بأن الله وحده هو هو الإله المستحق للعباده انظر هنا يقول توحيد الرببية لا يفيد شيئا كيف ما يفيد شيئا توحيد الرببية طيب إذا كان دخل إنسان لم يقل لا إله إلا الله هل يفيد شيئا يعني لا تدخله الجنة كذلك لا تدخلوا في الإسلام أصلا من هذا الباب يقول علماء لا تفيد شيئا لو مثلا دعيت وبهذا نعلم يعني كذلك ضلال جماعة التبليغ جماعة التبليغ يصلون الإنسان إلى أن يعتقد بأن هناك خالق ويثرفونه يعني ما الذي فعلتموه أين توحيد العبادة التي دعت إليها الرسل لا بد ندعو إلى توحيد العبادة ولهذا صدق من يقول أن جماعة التبليغ صوفية عصرية عرفت دعوا الناس إلى توحيد الربوبيه الذي ما يكاد يعني ينكره إلا من طمس الله على قلبه وتغيرت فطرته أو جاحد وجاهد وكابر وعانى، إذن لا بد أن تكون دعوتنا هي الدعوة التي جاءت بها الرسل، اللي هي دعوة يعني الطلب والقصد هو في الحقيقة توحيد الروبوبيا يستلزم توحيد الله وتوحيد الله يتضمن توحيد الربية لأنه ما أحد يعبد الله تبارك وتعالى إلا لأنه مستحق لعبادة فرأينا شخص يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويذبح لله وينذر لله تبارك وتعالى هذا ضمنا يعلم أنه أن الله خلقه وخلق الخلق وخلق الكون وأمره بهذه الشرائع إذا ضمنا ولكن توحيد الربية من أقر بوجود الرب تبارك وتعالى نلزمه بأن يفرده بالعبادة نقول له هذا التناقض كيف أنك تعتقد أن الله تبارك وتعالى الخالق البارئ المصور المحي المميت المعز المذل المجازي ربنا تبارك وتعالى وتعبد غيره هذا التناقض هذا إذا لزاما عليك أن تفرض الله تبارك وتعالى بتوحيد الألوية إذن توحيد, الألوية، توحيد الربية وحده لا يكفي ولو كان يكفي لأنجى كفر قريش وادخلهم إلى الجنة والهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءهم قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ماذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء نجاب وصار يوصي بعضهم بعضا بالصبر أمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا إيش أمر نوراد؟ شيء نوراد نعم فانظر يعني ظلالهم وتيه, وتىه الذي هم فيه أنهم يوصي بعضهم بعضا بالصبر على هذه الآلهة الباطلة حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني حاجة يعني أباه في هذا الأمر قال لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إلى آخر المحاجة قين رجل وقال بما يستخدمه رب تعالى من الصفات ونزلها وعندما يتنزل عنه وقال بأنه وحده الخارق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده فيقروا بأن الله رفضا هو إله المستحف لعباده ولهذا يعني يظهر لنا خطأ من يفسر يعني لا إله إلا الله لا معبودة إلا الله هذا بعض الناس يفسر هاي في كلمة التوحيد لا إله إلا الله ما معناها يقول لا معبودة إلا الله هذا خطأ في تفسير كلمة التوحيد والمعبودات كثيرة جدا جدا يعني جعلت يعني والصحيح هو أني أقول ماذا؟ لا معبودة حق لازم تضاف كلمة حق يعني إلا الله Allah, وتعالى wa Ja istäjä on Ja elä كما يفعل ذلك كما يفعل ذلك كما يفعل ذلك من, من متكلمة من و... أنا قال فقال المتكلمه الذين ينكرون الصفات مثل كلبية ومثل الاشاعره ومثل المعتزلة وغيرهم سماهم الصفاتيه لانهم يقولون الصفات مثل ما نقول القدرية الذين ينكرون القدر إذا لا نقول مثل الاله هو المخت... القادر على الاختراع او بما يعني لا اله إلا الله يعني لا رب إلا الله أو لا قادر على الاختراء إلى الله هذا تفسير خاطئ كذلك لكلمة التوحيد وإنه لا يتم إيمان أحد إلا أن يعتقد هذا المعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله فلو قلت لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله ما نفعتك شيئا ولو قلت لا إله إلا الله يعني لأن الكفار أصلاً ما كانوا يشركون في الروبوبيا أصلاً عندما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلح علم مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا إذا ما معنى كلمة التوحيد التي تنجي قائلها من عذاب الله تبارك وتعالى وتدخله الجنة هو أن تقول معنى لا إله يعني لا معبدة حق إلا الله ولا من الشيئين الاثنين النفي والإثبات أنك تنفي جميع الآلهة الباطلة وتثبت الإله الواحد سبحانه وتعالى نعم وهو الذي عن أبي الحسن عن أبي الحسن أبو الحسن يعني أبو الحسن الأشعري هذا هو الذي أسس مذهب الأشاعرة وخاض فيه الناس إلى هذا اليوم وأغلب المشايخ الحقيقة هنا في البلد يعني مذهبهم يعني بالنسبة للعقيدة يعني أشعرية مع أن أبو الحسن الأشعري تاب ورجع وأناب إلى الله عز وجل وتبرأ مما يعني ألفه ومما قاله ومما اعتقده وألف كتاب اسمه كتاب الإبانة وله كتاب آخر المقالات حتى هو أبو الحسن الأشعري فهو رجع فلماذا لا يرجعون الناس أتباعه الذين اتبعوا هذا المذهب؟ نعم وهو الذي يقولون عن أبو الحسن وأتباعه لم يعرف حقيقة التوحيد, التوحيد الذي بعث الله به رسوله, رسوله صلى الله عليه وسلم فإن مشركين العرب كانوا متغين بأن الله وحده خالق كل, كل شيء وكانوا مع هذا مشركين قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا ومن تعالى إذا إذن هنا المعنى هو توحيد الروبية وإشراكهم في توحيد الروبية لأنما أطروا توحيد الروبية نعم على طائفه من السلف يسالهم من فرق الثروات والارض فيقولون الله وهم مع هذا يقولون غيره قال تعالى قل لمن حرم ومن في عينكم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون نعم. الى قوله فان تحارون فليس كل من اقام بان الله تعالى رب كل شيء عادي الله مخالب بدون نسوا يعادي في بما حرم به وينهى نهى عنه طبعا ليس كل واحد يعني الذي وحد الله عز وجل وانه الخالق البار المصور ليس كلهم الذين اعتقدوا هذا يعني أفرض الله تبارك وتعالى بالعباده والمطلوب منا اخوه اخوتي الكرام هو الزوج واللود والتعلق باسم الله العجل وصفاته ودعائه وحده لا شريك له وعبادته وحده لا شريك له وان نسلم وندعوا لله تبارك وتعالى ونمتثل اوامر الله عز وجل ونجتنب ما الله عز عنه ولا نخاف الا الله تبارك وتعالى ونرجو ولا نرجو الا الله عز جل فهو المستعان ربنا اياك نعبد واياك نستعين جاءت اياك نعبد واياك نستعين لماذا قال إياك نعبد ثم قال إياك نستعين لأن العبادة أصل يعني أصل والاستعانة الاستعانة يعني فرع يعني هي العبادة غاية والاستعانة وسيلة إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك ولهذا قدمت إياك نعبد العبادة غاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والاستعانة وسيلة لهذه العبادة لأنه لا نستطيع أن نعبد الله تبارك وتعالى إلا بإعانة الله تبارك وتعالى وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله باذ衞ه المائي في لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول عن معصية الله إلا بالله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله هذا مشهور جدا ولكن الصحيح والراجح أنه في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حائلا لي عن أي شيء إلا بالله تبارك وتعالى ولا قوة لي على أي شيء إلا بالله تبارك وتعالى نعم وعامك المشركين أقلوا بأن الله خالق كل شيء وأتبقوا الشفاعة الذين ينشركونهم بني وجعلوا له أندادة قال تعالى أن اتخذوا من دون الله شفاعة قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون كل لله الشفاعة جميعا قَالَ تَعَالَى وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَقَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ الذين دعوا أنهم فيكم شوكة لقد تفضع بينكم وضضع عنكم مما كنتم تزعى وقال تعالى ومن الناس من يتفضون دون الله أندار يحبونهم كرب الله ولئذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينتب لها ويتطلب إليها ثم يقول إن هذا ليس الشرك إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي فإذا جعلتها قربا موافقه وواصله لم اكن مشركا ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شط انتهى كلامه رحمه الله تعالى كلام نفيس جدا سبحان الله يعني فجعلوا يعني العبادة غير الله تبارك وتعالى أنها ليست من ضرب الشرك يعني ولهذا يقول هنا ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يزجل الشمس والقمر والكواكب ويدعوهم من دون الله تبارك وتعالى في قمة الشرق العزيز بالله ويصوم وينسك أن يذبح لغير الله تبارك وتعالى كما يذبح بعض الناس للتمال وبعض الناس يذبح تحت العروسة يذبحها يعني وبعض الناس يذبح للبير وبعض الناس يذبح للسيارة هذا كله ذبح لغير الله تبارك وتعالى وهذا من ذروة الشرك ومن فوعل هذا لا يجوز أكله وإنما يقول علماء هذه البهيمة يحفر لها وترمس رمساً يعني تحفر في الأرض ويهال عليها التراب، هذه ولا يجوز أكلها البتة، لأنها أهله بها لغير الله تبارك وتعالى وكل هذه أصلها اعتقاد ان يدبح تحت العروس وتختال العروس وتدخل، وكذلك يدبح إذا حفر بئر أو إذا دخل بيت ويعتقد أن لو أن ما حفرش للبئر سيغور ماؤه، وإذا ما دبح للبيت فإن هذا البيت يعني ستتخبطه الشياطين والجن وأن ممكن يموت فيه أحد. يعني يدبح سؤال التمال أو لدخول البيت الجديد وإذا كان هذا في العرف يعني سائد في الناس مجلس لك أنت أخي السلفي أخي المؤمن أن تدبح للبيت بنية إيش بنية الاحتفال أو بنية يعني الوليمة فقط ليش يعني كنت يكون هذا فيه تغرير قد تضر باعتقاد جدك أو جدتك أو بعض النساء أو إلى غير ذلك تأتي تذهب تأتي بإتجاج ولا بسمك ولا بأي شيء بحيث أنه ويكونش في شبهة هكذا يكون الأمر فهذا من ضرب الشرك يعني فهنا يجعلونه هذا يقول يتقرب إليه ثم يقول إن هذا ليس بشرك إنما الشرك أن أعتقد أنها المدبرة لي هذا خطأ يعني مثلا انظر لكفار قريش كم كان حول الكعبة من الأصنام تلتمائة وستين صنم والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للا إله إلا الله إلى التوحيد تلتمائة وستين صنم هذه من غير الأصنام اللي في البيوت البيوت فيها أصنام كثير جدا يعني ما يكاد كل بيت اللي وفيه صنم إما من الحلوى أو من الثمر أو إلى غير ذلك حتى أن حدّم مرة دخل على صنمه في البيت، فأو في أو في أكاد زي ما يقول الجنان أو شيء كذا فوجد ثعبانا يعني أو ثعلب، وجد ثعلب يبول عليه. سبحان الله إلهه سقط هذا الثعلب وصار يبول. فقال متعجبا أرب يبول عليه الثعبان لقد ذل من بالت عليه التعالب يعني علم أن هذا ليس ربه يعني يعبده ثم وجدوا هكذا ثم وجد بعضهم أنه يعبد إله ثم يأكله إذا اضطر إليه أو مثلا يسلبه الدباب شيء لا يستنقذه يعني سبحان الله يعني حتى العلماء يقولون أن الذباب له مادة يعني سريعة جدا جدا, جدا تفرز على ال الذي امتصه فتغيره مباشرة يعني عند سرعة فائقة جدا يعني حتى التابت علميا يعني إذا أخذ قطعة سكر أو شيء كهذا يتحول بسرعة يعني عندها إفرازات قوية فقال الله تبارك وتعالى الذباب شيئا لا يستنقذوه منه في الطالب والمطلوب إذن هذا هو قمة في الشرك وكانت الأصنام موجودة يعني حول الكعبة 360 صنم والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وما نفعهم هذا ويعتقدون فيها النفع والضر وإلى غير ذلك فكيف نقول هذا ليس شرك بل هو هذا الشرك الذي جاءت دعوة الرسل بخلافه ونبذه وانكاره نعم قال النسمة رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الشاعر رحمه الله بالجمل عط على التوحيد ويجرد نقض على الاقتداء وقول وقولي نعم قول لله تعالى وما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون قال الشيخ رحمه الله بالجلي عفوا على التوحيد ويجن رحمه الله على Islam, نعم <تصفيق> <تصفيق> قال شيخ الاسلام العباده هي طاعه الله Allah ما أمر الله به على على انه الرسل وقال أيضا العبادة اسم كل ما, لكل لكل ما يحبه الله ويطال. من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، قال المقيم ومدارها على خمسة, على خمسة عشرة قاعدة. على خمسة, خمسة, على خمسة عشرة قاعدة. من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة مقسمة على القلب واللسان والجوارح والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومبغَّض. وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح إذن القلب واللسان والجوارح هما ثلاثة وكل واحدة لابد لها من الأحكام تتنزل عليها من الواجب والحرام والمستحب والمكروه الواجب وضده المحرم والمستحب وضده المكروه والمباح فخمسة في ثلاثة وخمسة عشر. عشر يعني نعم. وقال الكثبيون أصب الحبادة التذل والفضوع وسمي البضائع الشرع على المكلف على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذلين لله تعالى ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنهما قلق الجنة والقمة إلا لعباده إذا ال العبادة هي التذلل الخضوع والخشوع لماذا نسميها هي هكذا هي أصل في اللغة كذلك يعني تقول طريق معبد يعني متذلل يعني وطئ بالأقدام حتى صار يعني مذللا ومهيئا ويقال يعني بعير معبد يعني إذا كان جعل عليه الرحل وشد وهي للسفر يعني مذلل يعني فالعبادة هي يعني سميت يعني عبادة لأننا نؤديها عن طريق الذل والخضوع والخشية والانكسار وربما حتى بعض المعاصي تورث هذا الأمر كما يقول الشاعر ولرب طاعة أورثت عزا واستكبارا ولرب معصية أورثت ذلا وانكسارا فبعض الناس يعني يرى نفسه أنه يتكلم كلمتين أو تصدق بدينارين أو مثلا قام ليلة أو ليلتين يقول يا أرض اشتد محدان الجدي وهذا مشكلة كبيرة جدا جدا في الإخلاص يا إخوة فمن منا من لا يحب أن يرى الناس فضله أو من لا يرى الناس صلاحه أو من لا يرى الناس علمه واستدلاله وحجته يعني يكاد ما ينجو من هذا إلا من رحم الله تبارك وتعالى وهذا الأمر خطير جدا جدا سواء كان في النفقة أو في العلم يصعد خطيب أو يدرس مدرس كي يرى الناس مثلا فضله هذا صار ليس لله تبارك وتعالى فيه حاجة وإنما الذي يثمر هو ما هو سبب جلوسك هنا؟ كيف تستفيد العلم؟ لماذا جلست هنا للعلم؟ هل كي يراك الناس ويراك ويراك ويرى فضلك ويرى صلاحك، سواء كان من بعيدك أو من غيرك؟ ولهذا يقول السلك يعني ما جهدت شيئا يعني نفسي مجاهدتها للإخلاص فلا بد الإنسان أن يوحد الله تبارك وتعالى ويفرده ويقصد وجه الله تبارك وتعالى. إذن العبادة هي التذلل الخضوع. وقد يورد هذا الانكسار في المعصية. يعني ممكن الإنسان يفعل معصية. ثم بعد ذلك ترى حاله يعني حال غريب جدا جدا منكسر لله تبارك وتعالى البكاء والخشية والذل والخضوع والندم والاستغفار تجده في الليل يندم على ما فرط منه ولكن بعض الناس ما عند هذا الأمر تجده ينظر للأفلام الإباحية صلى الله السلام العافية أو العريات أو كذا وتجده ينام أن يتحرك منه ساكن البتة هذا على خطر كبير جدا جدا لأن الماصي يا إخوة تقول أختي أختي كما أن الطاعة تقول أختي أختي. وانفقت العلماء في هذه المسألة جعلوا علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، وعلامة يعني المعصية المعصية بعدها. ولهذا كل واحد يقول انظروا أنفسكم بعد رمضان كيف يكون حاكم في رمضان حتى تعلموا متى نقبل منكم أو لا؟ فلا من الذل والخطؤ حتى أثناء المعصية. ولهذا يعني ولا رب طاعة أورثت عز يعني تريته واستكبار يعني توريته العز والاستكبار يا يا أرض اشتد محذلا الجدي. يرى نفسه المشكلة حتى الناس ما يروه وما يعبون له بل ممكن حتى يكرهونه ولكن هو بمجرد ما تقدم وقرأ أو قرأ القرآن أو تصدق أو مثلا أعطى درس أو كذا يظن في نفسه هذا أمر أنتم لا تدرون عليه ولكن هذا في داخلية الشخص وهذا أمر خطير جدا جدا فينبغي الإنسان يعالج نفسه ودائما يجد التوبة والاستغفاظ والإنابة وتمريغ الجبهة بين يدي الله بأن ينجيه الله تبارك وتعالى من هذا الشرك والعيد كذلك المعصية ولربما عصية أورثت دلا منكسارا وهذا الذي وقع يعني فيه بعض الصالحين وإذا من الحبيب جاء بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع فتجده ينكسر ويندم ويتوب وينيب لله عز وجل ويستغفر ويذكي تورث له هذا الأمر على كل أنشطة العبادة العبادة هي لا تؤدى بالخضوع والذل والانكسار لا يتبخرك تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخوفيا يعني ينكسر الإنسان حتى أثناء الطلب ينكسر يعني الله تبارك وتعالى شبه انحناء شبه تذلل شبه خضوع طلب رجاء لله تبارك وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخوفيا يعني هذا فيها الانكسار يعني وال يعني استحضار عظمت رب تبارك وتعالى يعني تكون هكذا استفدت حس ما عند العلماء يفعلونها هكذا يعني يدعو الإنسان يعني فيها نوع من الرجاء والطلب هكذا والإلحاح مش يعني تبهوا مثلا هكذا بعض الناس يعني هكذا لا فيها انتصار فيها رجاء فيها استحضار هذا الأمر يعني سنفونة ماليشية فهكذا يعني حتى طلب بعض العلماء يمثل له ففعل هذا الذي فعلته أمامكم من الذل والانكسار لله يتبرك وتعالى مع شنه حذاري أن تفعل هذا لكي يراك الناس ويقولون عنك ويقولون وبعد مناسبه شيء يذكر يعني كثير من الناس نشوفهم يصلون في صلاة الوتر ولا يقرؤون بعدها مع انه هو القنوط هنا هذه السنه مهجوره في الشباب سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط أحياناً وكان يترك القنوط لماذا نصلي الوتر ولا نقنط لماذا مع ان ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في دعاء القنوط بعد الوتر وكان أكثر أحياناً قبل بعد الركوع وكان اكثر احيانا قبل الركوع في صلاة الوتر نحن نصلي الوتر ولا ندعو الله تبارك وتعالى مع أن هذه السنة وبعض الناس يعني يفعل في صلاة الصبح القنوت وهذه بدعة يعني غير صحيحة فينبغي أن نترك هذه السنة نتضرع الله عز وجل وبعض من يصلي في الوتر في آخر الليل أرفع يديك لله تبارك وتعالى متبثلا لله تبارك وتعالى داعيا تضرعا وخفيا يدعونه رغبا ورهبا يدعون الله تبارك وتعالى منكسرين ترفع يديك لله تبارك وتعالى والسنة ان تكون حذو الصدر مضمومتين يعني بطونهما إلى السماء إلى الأرض يعني مقابل الصدر تكون هكذا ويدعو الله تبارك وتعالى في دعاء الوتر وفي الحقيقة دعاء القنوة في الوتر من أجمع ما قيل من نوع الدعاء لماذا يحرم الإنسان نفسه الله لو نضر جميع الأدعية تدخل تحت دعاء الوتر هذا الله ماهدينا فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما عطيت وقني شر ما قضيت يعني ألفاظ جامعة سبحان الله لجميع الأدعية لو أنك تنظرها بس تستحضر معها الدعاء ترفع يديك وتستحضر الدعاء إن كنت في المسجد أو في غير المسجد هو الأفضل أن تكون في غير المسجد في البيت وإن كنت في المسجد الذل والانكسار حذاري أن يخالطه رياء طيب مثلة الرياء يا إخوة مرات الإنسان حتى يترك العمل لا خطأ لأن حتى الشيخ الألبان يقول كلمة والله صفح الله عجبتني كثير جدا جدا قال له أيهم أفضل ندعو الناس رياء أو نترك الدعوة يعني نترك الأمر بمعروف والناهي على المنكر والله ندعو الناس رياء شوف الفطن قال لا هذا ولا ذاك لا يجوز الإنسان أن يدعو الناس رياءا ولا يجوز له أن يترك دعوة الناس بحجة أنك أنت لا ترائي وإنما المطلوب أنك أنت تدعو الناس وتجاهد نفسك ألا ترائي تصلي وتجاهد نفسك ألا ترائي. دائما تستحضر عظمة الرب كما ذكرت يعني في الدرس يعني دائما الإنسان إذا أراد أن يتخلص من, الإخلاء من الرياء لابد يدعو الله تبارك وتعالى اللهم من يعوذ بك أن يشرك بك شيء أعلمه واستغفرك لمن يعلمه والمثل الثاني أن تقارن بين هذا العبد الحقير الذي أمامك أنه لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا إماتا ولا إحياء وبالعكس ذلك له وطلبك يعني ثناؤه عليك يذلك الله عز وجل لهذا قيل من ذل الله عز الله من ذل لغير الله أذله الله فوتستحضر هذا الرب العليم الرازق الحكيم القوي المتين فهذا يهون عليك فتستحقر الناس في جنب الله تبارك وتعالى ثم هذا مهم تعود على نفسك فتكون لها أشد تحقيرا في جنب الله تبارك وتعالى إذا نستحقر الناس في جنب الله تبارك وتعالى ثم نعود على أنفسنا فنكون لها أشد تحقيرا نعم أقول السلام عليكم ورحمة الله فإذا ذكر الشيخ الأعلام محمد بن هادي المدخلي حافظ الله تعالى يعني إحدى روسي في معرج كتاب معارج القبول نقل عن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أن أبي الحسن الأشعري لم يرجع بالكلية إلى مذهب السنو الجماعة نعم وهذا يذكرونها بعض المشايخ أنه لم يرجع بالكلية يعني ولكن هو رجع لكن مسألة الكلية هذه هذه مسألة أخرى يعني ورجع يقول العلماء يعني في هذا فلا فيما نظن والله أعلم لأن هو قال العلماء فحكموا عليه هذا بكتابه الإبانة وكذلك المقالات ولآخر نستطيع أن نقول بأن الصفية لم تحقق توحيد الروبوبيا لله لذلك يعني ذاك يقتدي قال لأن ذلك يقتضي توحيد القصد والعبادة على كل إن هو اهتموا بهذا الجانب اهتماء كبير جدا جدا الصوفية اهتموا بماذا بتوحيد الروبوبيا فقط الخلق والرزق والإماتة والإحياء ولم يعتنوا بجانب العبادة البتة يعني إلا مرحما الله تبارك وتعالى هذا خطر عليهم وفيهم الجاهل الأحكام طبعا في المعين أحكام غير يعني ولكن في العموم الغالب هو هذا حالهم ولكن أحكام المعين مثلا هذا أمره الله تبارك وتعالى وتنزل أحكام بحسب قام الحجة واستمانت المحجة وبحسب يعني ما هو عليه من ضلال يالشمس محمد أبو هابي يقول يعني حتى ولو طاف على القبر جاهلا يعني ووجد بعض المشايخ يقولون بهذا هذا هذه حتى مرة كنت أتكلمنا أو اثنين على بعض المسائل فيه قول في المولد النبوي يا رسول الله فرج كربنا يا رسول الله أنت المعتمد يا رسول الله كلنا شافعا موجود هذه في المولد يقولون هذه كثير جدا جدا يا رسول الله الغوث يا رسول الله المدد يا رسول الله فرج كربنا يا رسول الله كلنا شافعا وصرت تجادل الاثنين أنا معهم في هذه المسألة كثير جدا في الأخير قلنا نتحاكم إلى فلاني قلت لهم طيب خلاص نذب للشيخ نتحاكم عنده في هذا فجلست كنت أنا أمامه واحد يمين وشمال فذكرت له هذا فقال لي هذه الفاظ تتضمن الثناء للنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس بها انظر يعني زلت العالم في مثل هذه الأمور كيف تقول يا رسول الله الغوث يا رسول الله المدد يا رسول الله فرش كربنا يا رسول الله كلنا شافع لا تطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم أو الميت مين كان النبي صلى الله عليه وسلم انظر يعني فكيف فهذا أولئي الناس الذين أفتهم هؤلاء المشايخ بهذا فهم رات يعني لجهلهم أو مثلا تذكر لا وتقول لا يجوز الطواف فتجد من يفتيه بالطواف على القبر فإن كان جاهلا فهذا كأمر آخر يعني مسائل معينة ديالها أحكام يقول قلب من ترأيه بيد من تعصيه يعني أنت ترأي فلانا وقلبه بيد من عصيته يعني بالرياء الذي الآخر كلمة طيبة إن شاء الله هذا الظاهر إن الأخ مش فاهم الموضوع سمحني يقول لا إله إلا الله تدخل صاحبها الإسلام ولو ظننا أنه قالها كاذبا أنا مسائل إخوة مسائل التعيين هذه مسألة أخرى هدية في المعين هذه مسائل أخرى، ولكن الذي قلناه هو الذي نقره والذي ندين الله عز وجل به، وأن من قال لا إله إلا الله لها نواقضها ولها أمورها ولها شروطها وهذا اعتبار، لكن تفصيل المسائل الدقيقة في الحكم في المعين وكذا هذا أمر آخر، نحن دائما لا شك لنا الظاهر إن قالها إنسان، ولكن نحن نعلم من قال هذه الكلمة ما الذي ما هو واجبه نحو الله تبارك وتعالى. فالأخ يعني جعل المسألة حكم على من قالها يعني. ليس هذا المبحث أخي الكريم وإنما المبحث في كيف نعتقد لا إله إلا الله ما معنى لا إله إلا الله كيف نتعامل مع لا إله إلا الله كيف نوجه الناس إلى أن يعبدوا الله أو يتعلم هذه الكلمة ويخضعوا لها وهذا هو المبحث في هذه المسائل نعم ننظر الأسئلة الكافية كيف نوفق بين من قال لا إله إلا الله فقط لا يدخل الجنة وبحديث البطاقة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصرني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار فلا بد أن نثبت لله تبارك وتعالى يعني الكلمة على وجه الحقيقي ونطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به حديث البتاقة لا إله إلا الله يعني من قال لك أنه لم يأتي بشروطها من قال لك أنه لها نواقض تخرم هذه الأمر فنفعته هذا يدلك حديث البتاقة على ماذا يدلك على عظم التوحيد وشأنه عند الله تبارك وتعالى جاء له بلا إله إلا الله يعني على حق وحقيقة ليس لا إله إلا الله يعتقد أنه لا رب إلا الله لو كان هذا نافع ومراد فمن الذي قال أنه هذا لا إله إلا الله معناها لا رب إلا الله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله لا وإنما هذا يدل على عظم التوحيد وأنك تسعى أخي الكريم في معرفة هذه الكلمة العظيمة على الوجه الصحيح حتى تكون لك نافع يوم القيامة أما من جاء بها وخرمها ونقضها بنواقض هذا لا ينفعه شيئا يعني هذا معنى حديث البداية يعني نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يقصد في هل يقصد في قوله تعالى قد كانت سورة النساء في إبراهيم والذين معه في قوله الذين معه هل يقصد لوط عليه السلام وصحاح عليه السلام وصمعة عليه السلام والله الذي علمه تحتاج مراجعة الذي علمه هو اتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه يعني. الا كان في تفسير آخر لبعض المفسرين نستفيد من الشباب يعني هذا الذي يعلمه يعني الا قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك ممكن تراجع التفسير شيخ شفان بسرعة معلش بنت من الاسماء ولدينا معه منهم بسرعه نعم هو هذا يعني ما ما ما يعني ما من نبي إيش تصير؟ شفونا النت الشباب والنقلات وكذا. طلعوا لنا بسرعة. <تصفيق> لقد كاننا في والذين معهم. طيب، فيش مكتبة ذيك؟ إيش السؤال؟ خلوه. تونا الشباب شفنا في النت ولا في نقال ولا شيء؟ في هكذاك العلماء يقولون طبعا هذا بالأدلة أن عندما جاء ملك الموت إلى آدم يعني جحد آدم قال لم يبق من عمره أربعين سنة فطبعا هو الخيار هذا يدل لك هذه خصية للأنبياء وكذلك عندما جاء لموسى يعني عليه الصلاة والسلام فقع عينه واردة ورجع إلى ربه هذه أدلة كلها استقراها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى واختار الرفيق الأعلى وخير صلى الله عليه وكل الأنبياء يعني خيروا وكلهم اختاروا الرفيق الأعلى ودي من الله تبارك وتعالى نعم وينبغي الإنسان أن يعد لهذا الأمر عدته ويستعد للقاء الله تبارك وتعالى نعم يقول صلى الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل يوجد عبد الإله إنعم يجوز عبد الإله إنعم لأن الإله يعني اسم لله تبارك هو يجوزنا. السلام عليكم ما حكم قول القائل لا حول الله. لا حول حول هذا خطأ ولو اعتقد معناها يكون يعني من ضروب الشرك وهذا خطأ ويعده العلماء من شرك الألفاظ. في الحقيقة لأن هو لا يعتقد أحد الإنسان أنه لا حول الله يعني لا حول لله ولكن وهذا معناه الظاهر وهذا كل الشرك الألفاظ يعني العلماء أجمع على أن هذا لا ينقل صاحبه من الملة شرك الألفاظ وراسك والنبي وراس أمك ورأس بوك يعني إقرأ من الفراغ هذا من شرك الألفاظ فمثلا لا حول الله شوء معناها معناها لا حول لله وهذا خطأ الصحيح أن تقول لا حول إلا بالله هذا صحيح أو تقول أفضل من هذا أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله واخذنا معناها ولكن تقول لا حول لله هذا خطأ أ格 علي خطأ لأن نفوت نفيت الحول عن الله عز وجل لا أخذ بالله هذا خطأ هذا أحسنت تفضل تفضل شيخ لا لا خلقوا يقرأ الله يحفظكم أصلاك الله خير كثير جدا حاجة حاجة آه طلحة طيب, طيب أي تفسير من كثير جيد تفسير أو البغوي لو حصلتك بغوي جيد مختصر أو, أو الطبري نعم حصلت شيء هناك قد كانت قد كانت لكم, كأ كأنت لكم الذين معه من المؤمنين كاتب الذين معه من المؤمنين. نعم. طيب ترجع إن شاء الله. أي واضح. إيه نعم. خاطف المؤمنين. بس الذين معه كاتب من المؤمنين. ابروح هذا. ابروح هذا. ابروح هذا. السؤال الآخر نعم. دخل وقت. توشفان الشباب إن شاء الله. حصل شاء الله هل تعلم التوحيد من فعل والصوم؟ هو هذا من هذا بالنسبة الصدقة والصوم والصلاة هي من التوحيد هي هذا توحيد ألوهية أما لكن كان يقصد الصوم النفل فلا شك أن العلم بصفة عامة سواء كان علم التوحيد أو علم الفقة أو علم الحديث أو علم التفسير أو إلى غير ذلك من العلوم هذه كلها نافعة وهي أفضل من قيام الليل وصيام النهار هي أفضل ليش؟ لأن طلب العلم نفعه متعدي نافع لك ولغيرك أما لك بالنسبة للعبادة نفعها قاصر هي لك فقط حتى الجهاد العلم أفضل من الجهاد العلم لأن الجهاد يعني كم تقتل عدوين واحد اثنين ثلاثة أربعة كم ترد من العداء ولكن العلم ترد الكثير جدا فلابد منه طبعا إلا إذا كان تعين صار فرض عين الجهاد هذا مسألة أخرى يعني ودها العدو لأن الجهاد ينقسم جهاد طلب وجهاد دفع وهذا له وحكم وهذا لا حكم مسألة في أبو بكر جهاد في الفقه نعم يقول هل ده من الدكتور من أجل العلاج يخرج صاحبه من دائرة الذين لا يدخلون لا لا يدخل في هذا حتى لو أن في المستشفيات من يرقي لا يدخل في هذا كذلك الاكتواء في المستشفيات لا يدخل لا يكتوون كذلك إذا كان الكي في المستشفيات لا يدخل في هذا لأنه ما يتقاضون في راتب وهذا ما يمنعش إنك أنت تذهب إليهم لأن هذه لا يدخل في من باب المسألة لباس ان تذهب إليهم سبحان الله ولكن قد يصل الإنسان قوة التوكل بينه وبين الله تبارك وتعالى فلا يذهب هذه مسائل أخرى لا ينكرها يعني فعلها بعض العلماء يعني شوف الشيخ العثيمين يعني هذا خطاب لمن هو يحلق اللحية الشيخ العثيمين كان عنده ورم السرطان يعني مرض السرطان أسأل الله أن يجعله يعني في كف حسناته ونجم ثواه الجنة عندما ذهب يعالج في أمريكا هناك فقال له نريد نفعل لك الكيماوي قال له قال الكيماوي قال كيماوي يسقط الشعر كله حتى شعر اللح يسقطه طبعا له أحكام أنه يقلل من انتشار المرض ويحجمه هو، فقال له تسقط حتى اللحية قال لا لا ألق الله إلا بلحية، فما أراد أن يفعل الكيماوي كي يلق الله عز وجل بلحية، الله شوف قوة يعني التوكل على الله تبارك وتعالى، وهذا لا ينافي يعني شيء من العقيدة أو في الإسلام. ولكن في نفس الوقت يعني لباس من فعلا من أراد أن يفعل الصلاة ربي عافين وإياكم بس إذا سأل أحد قال نفل ما يسقط شعر لحي يقول لا لباس جائز ما نزل الله على جلده إلا ونزل له دواء نصلاة ربي عافين نعم والسلام عليكم ورحمة الله كيف ننفذ بين التوكل والدعاء والرجاء؟ ورجاء أنا عندي شيء اقتراح السؤال مركز شاليا التوكل ولا إيش ورجعنا على كل أن إذا كانوا حبيتوا يديرو طريقة شوفوا رجعوا أنتمي كانتوا كويسة ونجحة أنا وحبذها بالنسبة لي شخصيا يعني وانتم انظروا يعني فهذا كان حبيت يكون فيها لابتوب هن هنا يعني والإنسان يراجع حتى بعض الأحاديث تذكرها أو بعض المسائل أو ما أشكل علينا وكذا يفتح على طول مباشرة أي لا أمانا في ذلك بل هذا من باب المدرسة ومن باب الاستعانة وحتى الإنسان كان أخطأ في شيء أو كذا أني لا أمانة في هذا. إذا كان يخشى من نفسي أن يشغله هذا عن طلب العلم فلا أنصح بذلك. هذا اقتراح يعني إذا كان هو ينشغل بهذا عن طلب العلم فلا أنصح بذلك. لكن لو يستطيع يبحث وينتبه يكون عندنا لبتوبي يكون جيد. لأن حتى نضبط الخطأ الإنسان مش معصوم الإنسان ما منه معصوب. الإنسان أخطاء يعني أكثر من صوابه. ولكن من باب كذا حتى المسائل حتى العلم أو أي شيء يعني لا باس ما هي إلا تقوى المجلس الشهر يعني أما إذا رأى الإنسان بيشغل على استحضار الدرس وعلى التفكير في الدرس فلا هذه خاطرة بس يعني. نعم السؤال يقول حصلت مثلا. يقول شيخ سعدي رحمه الله في, في إبراهيم هو الذي هنا معه من المؤمنين لأنكم قد أمرتم أن تتلعوا ملة إبراهيم حنيفة من المؤمنين خلاص إذن هم المقصودين من أتباع إبراهيم لأن هي الحنفية ملة إبراهيم والحنفية يعني هي الميل عن ضرور الشرك هي ملة إبراهيم بزاك الله خير كويس الله يحفظك من شيخ صلب خلاص نعم البغوي شفت البغوي البغوي كويس أنا أحب هذا التفسير كثير جدا صحة الله فأو يجيد يعني. نعم. ما الفرق بين الخوف والرجاء وإيش؟ الوقت مازال. لا بدي. كيف نوفق بين؟ التوكل والدعاء والرجاء. طبعاً بالنسبة لكل وحدة لها معاني بروحها وتحتاج إلى الواحدة ما تدرس التوكل يحتاج للمحاضرة بروحها والرجاء كذلك. ولكن الفرق فيها واضح. بين بالنسبة للدعاء يقسمه العلماء مثلما يعني دعاء مسألة ودعاء عبادة وله أحكامه والرجاء هذا يدخل كذلك في أعمال الإنسان يعني بكلها يرجو الله تبارك وتعالى ويحتسم الأجر الله تبارك وتعالى ويكون راجيا لله تبارك وتعالى ولا يأتيها القنوط واليأس وكذلك التوكل اللي يتوكل إلا على الله تبارك وتعالى وبنائة فروق يعني هي دقيقة فالرجاء عمل من أعمال القلب كذلك التوكل عمل أعمال القلوب وكذلك الدعاء يدخل فيها الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة يعني الطلب والذل والخضوع والانكسار اللي تبارك وتعالى وكذلك الركوع والسجود إلى غير ذلك لأن الله وجل سميع هذا من دعاء العبادة إذا كل واحدة لها مباحث بروحة وهي أعمال القلب والتوكل كما ذكرت في الدرس الماضي هو الاعتماد على الله عجل وتفيد الأمر إليه واعتقاد كفايته سبحانه وتعالى ليس الله بكافٍ عبده وكذلك مؤمن آل يسين وأفوض أمري إلى الله هذا حقيقة التوكل تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى والاعتماد عليه اعتماد صادق مع اعتقاد كفايته ربنا تبارك وتعالى مع الاخذ بالاسباب والذي يعني يعتمد على الله دون الاخذ بالاسباب هذا خطأ خطأ جسيم جدا وكبير النبي صلى الله عليه وسلم فوقع الله جل واخذ بالاسباب فكان في المعارك يلبس الدروع النبي صلى الله عليه وسلم بل في أحد لبس يدير عين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فاضل شيء أحكام الجنب في <تصفيق> أثنان الوقت أيضا ما يساعده. الجمع يا إخوة أحذركم ألا تجمعوا إلا والمطر نازل ولا يتساهل الشباب في حديث عباس يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر. فإن هذا الحديث كما يقول الشيخ الألباني معلوم علته. قيل ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته. وقال العلماء نفي الحرج هو أن يكون في البرد الشديد المصحوب بالثلج أو البرد الشديد الذي معه هواء وريح تؤدي الناس وتمنعهم من الذهاب للمسجد أما هذا البرد الذي يتوقب التياب هذا لا يجوز فيه الجمع الذي يتوقب التياب والهوى البسيط ولو منكم حد سافر ما شاف في الأردن أو شاف مثلا في المكسيك أو لغير ذلك من بعض الدول يعني شوف البرد هناك أو في ترك يعني شوف البرد يعني شدته يعني قوي جدا جدا ليس هو البرد الآن بمجرد ومع الأسف الشديد يعني في بعض المساجد ما يكاد صلاة المغرب إلا ومع العشاء والله فليتق الله وناس يفعلون هذا الأمر بل هي كبيرة من الكبائر ولا يجوز الجمع لقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا كتابا يعني واجبا موقوتا يعني موقت يعني بعدين الله جل لا يحاسبك يوم القيامة على أنك انت صليت الصلاة في وقتها، الصلاة في المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، ولكن يحاسب إذا قد قدمتها. إذا كان لي غير عذر شرعي فهي كبيرة من الكبائر، واجب عادتها. ولو كان متساهل الإمام تخرج، لا تجمع معه، لأن هو في الحقيقة الخروج خطير شوية. يقول العلماء لو جمع الإمام، أنت ما جمعتش معه تكون آثم، حرام عليك. ليش؟ لأن الإمام إذا قرر الجمع واجب عليك أن تبقى وتجمع أنت. بس إذا كان الجمع مساغ لأن لا يجوز لأحد أن يتخلف عن الإمام في هذا واجب حرام لو أنك انت خرجت وصليت المغرب وخرجت واجب عليك أنك تصلي ولا تفارق جماعة المسلمين حرام طيب الجمع ما ليش أي مبرر أبدا من ناحية شرعية آه يكون هذا أعظم كبيرة من الكبائر ولا يذهب الله لا لا لا ينبغي الجماعة والحالة هذه وهذه يراو في المسألة بالدرجة الأولى على أعناق الإمام والله إني أدركت يعني من المشايخ أظن في خمسة وثمانين ولا أربعة في السنوات هذه كيف كانت المشايخ يجمعون ممكن كم رأيتمتم مشايخ يعني بعض الفقهاء كيف ين يجمعون والله رأيناهم بعيوننا في ليبيا هنا ممكن أن محمد الشريف يذكر هذا أو بعض الحاضرين الله خير ف يعني تصور يبعثون يعني مع الأذان يقولي في مطر هكذا في مطر مع الإقامة في مطر يقول ولا بنجمه يا للخلاص ينظرون تصور في مطر هذا الذي رأيناه في المشايخ إن الله يعني لا تجمع إلا والمطر نازل أما شخص يعني صب المطر يعني من ربع ساعة ومن خمس دقائق أو من عشر دقائق وأثناء الإقامة أو أثناء الصلاة ما فيش مطر هذا خطأ هذا أو المطر يعني مجرد نقطات بسيطة جدا على الزجاج انتع السيارة أو كذا لا حتى لا تجمع لي يا أخي وبعدين هو الجمعة رخصة يعني ليس واجب يعني فلا تجمع إلا والمطر نازل أما بعد صلاة المغرب هل ننظر هل المطر موجود أو لا لا هذه بدعه لا ينبغي أن ننظر نفتح الشبابيك مجال المطر موجود ما دام صلينا والمطر ولهذا حتى من فقه الملكية في هذه المسألة ودقتهم يقول لازم من نية الإمامة أثناء الجمع وأم يكون هذا؟ يكون قبل الصلاة ولهذا قالوا في النية التي تجب فيها نية الإمامة أربع مواطن قالوا في جمع جمعة وخوف ومستخلف يعني في صلاة الجمعة وفي صلاة الجمع وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف جمع جمعة جمعة الجمع والجمعة وصلاة الخوف والمستخلف إذا أنابوا الإمام وتقدم لازم ينوي نية الإمامة إلا أن هذا الكلام ليس عليه دليل عليه المذهب ولكن ليس عليه دليل أنكنت تنوينية الإمامة يعني في مثل هذه المواطن ولكن شوف يعني المشايخ كان كانوا ينظرون يرقبون هل فيه مطر أو ليس فيه مطر فلا تجمع أخي الكريم إلا والمطر نازل ومن جمع لغير عذر شرعي تكون الصلاة باطلة واجب لعادة على الإمام وعلى المؤمنين بعض العلماء يقول حتى المطر لا يجوز وهذا قول مشهور عندنا السنة الجمع حتى ونزول المطر الشديد يعني لا يجوز يقول العلماء ليش لأن السنة في الصلاة في الرحال قل صلوا في رحالكم للمؤذن ينادي بها الصلاة في الرحال ولكن قول الراجع صحيح أنه يجوز الجمع وإذا كان الناس يعني ما خرجت وأذن المؤذن يعني بالصلاة في الرحال يبقى في بيته وصلوا في الرحال ومن كان في المسجد له أن يجمع أما إذا كان ما نادى بها المؤذن فهل تصلي فيه مطر تصلي في راحلك ولا تصلي في المسجد ظهر أن في المسجد لأن هذه العبادة جماعية فإذا كان طبقها تطبق جماعة أما تبقى تصلي وحدك في البيت بحجة المطر أظن هذا لا مثل خير يعني صلاة العشاء تأخيرها فهل تبقى في بيتك تأخيرها أنت تقول نريد الصيف السنة لا أم تؤخر إذا كان أخر جماعة المسلمين ولهذا تصليها في أول وقتها مع جماعة المسلمين أفضل من أن تصليها يعني على السنة في بيتك هكذا يقول العلماء لأن هذا جماعية لا يمكن أن تؤدى على الوصف هذا إذن الجماعي يا أخوة أمر خطير وقول المالكية واقع أو متوقع هذا لا دليل عليه أولا المالكية أنفسهم القدامى أصل المذهب إنهم ينكرون ذلك بل عندهم المالكية لا يجمعون إلا في المطر الشديد والذي قال بها واقعا أو متوقعا قال بها بعض المتأخرين الملكية ليس كل الملكية وحتى هناك من جادلهم في المذهب يعني من خاصمهم قال لماذا تقولون واقعا ومتوقعا مع أن المذهب يقول بالش المطر الشديد والذين قالوا بواقع ومتوقع لم يأخذوا بحديث أنه جمع من غير السفر ولا مطر كي تعلم أخي الكريم ثم إن هذه كلمة واقع ومتوقع ليس عليها دليل أنا أشي أجد أشبه ما يكون لها يعني المخيط المحيط. تكلمت المخيط المحيط في الإحرام لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا من يسلم سؤ إلى ما يلبس المحرم ما يلبس إيش الذي يلبس المحرم؟ يلبس محرم كثير جدا جدا. لو كم تنظر ما حد النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم لأنه في الخاتم في الساعة في البوق في كذا فيه كذا في أشياء كثيرة. ولكن من فتنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيل له ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس عد خمس فقط لا يلبس القميص ولا السراولات ولا البرانس ولا خفاف إلا لمن لم يجد عليهم فليقطعهما أسفل الكعبين وقال عن المرأة لا تنتقي بالمرأة المحرم ولا تلبس فقط يعني خمسة وتين سبعة ماضي الفقهاء اجتهد وإبراهيم نسيت لقبة في الزمن المتقدم عندما اجتهد في هذه الكلمة شيء قال قال المحرم لا يلبس المخيط ولا المحيط خلاص انتهى ها قد الناس أشكلت عليهم هذه كلمة محيط ومخيط كيف؟ بيني بنلبس كذا، نبي خارج الناس بيفطلح رم خيطات، بيفدوي يلبس شيء بشي بالصبع ما تلبس إلا شيء بشي بالصبع أبداً ويعتقدون أنه ويعذب نفسه في الحر وفي كذا شوف يعني كلمة دائما عندما يتمسك الإنسان بكلام النبوة له تأثير كبير جدا جدا فواقع أو متوقع نه كان تقصد الظلمة الشديدة أو مثلا البرد الشديد أو أمور نحو هذه ما تاخذش تحت كلمة واقع أو متوقع هذا ليس كلام النبوة أصلاً. ولهذا يا أخوة نحذركم كثير من المساجد الآن تجمع وتصل الصلاة في غير وقتها وهذا حرام وأعتذر لإطالة والذكر بالخير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.